بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم اشركون ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة ب ر و ح من أ م ر ه على من يشاء من عباده م ن ع ب انذروا د ه أ أ ن انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن فاتقون خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق تعالى عما يشركون خلق ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة ف إ ذ ا هو ح ص ي م مبين و ا ل أ ن ع ا م خلقها لكم فيها جف ومنافع ومنها ت أ ك ل و ن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا ب ا ل ر ي ه إ ل ا بشق الانفس إ ن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن والذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه ت ث ي م و ن ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل و ا ل أ ع ن ا ب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم م س خ ر ا ت ب أ م ر ه إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ج ر ع لكم في ا ل أ ر ض مختلفا الوانه إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريا وتستخرجوا منه ح ل ي ه تلبسونها وترى الكل كبراخر فيه و ل ت ب ت ع و ا من ق ض ل ه ولعلكم تشكرون و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي ان تميل بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلقك من لا ي خ ل ق أ افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أ م و ا ت غير أ ح ي ا ء وما يشعرون أ ي ا ن يبعثون إ ل ه ك م إ ل ه واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة قلوبهم م ن ك ر ة وهم مستكبرون لا جرم أ ن الله يعلم ما ينكرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه يوم ة القيامة ومن اوزار م ة م ن أ و الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يذرون ف قد نكر الذين من قرهم فاتى الله بنيانهم من القواعد ف أ ت ى الله ب ن ي ا ل ه م من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخفيهم ويقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم ا ل س و ء على الكافرين الذين تتوسعهم ا ل م ل ا ئ ك ة و ل ا ل م ي ن في ن ف ت ه م ف أ ل ق و ا السلف ما كنا نعمل من سوء, من سوء بلاء إ ن الله ع ل ي م بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبث ا م ث و المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار ا ل آ خ ر ه خير ولمحمدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون ل س ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا أ ن ت أ ت ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة أ و ي أ ت ي أ م ر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون ف أ ص ا ب ه م سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من, من, من دونه من شيء نحن ولا نعلم كذلك ف ع ل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن ي ع ب د و ا الله واجتنبوا ا ل ص ع و ت فمنهم من هدى الله ومنهم من ح ق ق عليه الضلاله فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين إ ن تحرص على هداهم ف إ ن الله لا يهدي من يضل فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصين ف أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم لا يدعه الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا, وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا ه أ ن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما اظلموا لربو انهم في الدنيا ح س ن ة و ل ا ج ر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صدروا على ربهم يتوكلون وما أ ر س ل ن ا من ق د ر ك إ ل ا رجالا نوحي إ ل ي ه م نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, إن كنتم لا تعلمون بالبينات والذكر و أ ن ز ل ن ا اليك الذكر لتبين لانات ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم ا ل أ ر ض أ و ي أ ت ي ه م العذاب من حيث لا يشعرون أ و ي أ خ ذ ه م في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا أ ل ل ه عن ظلاله عن اليم ي ن والشمائل حجه د لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فاصبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر فاليه تجارون ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا ف ر ي ق م ن ك م بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون و إ ذ ا بشر احدهم ب ا ل أ ن س ا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على هون أ م يرثه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه مثل السوق ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ة ولكن يؤخرهم إ ل ى اجر مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكريمه ان لهم الحسنى لا جرم أ ن لهم النار انهم مفرطون ترى لقد ارسلنا إ ل ى أ م م من قبلك فتين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أ ل ي م وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب الا لتبين له م الذي, الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون والله أ ن ز ل من السماء ما نحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك ل ا ي ة لقوم يسمعون وان لكم في الامام لعذره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا س ا ئ ر ا للشاهدين ومن ثمرات ا ل ن خ ي ل و ا ل ا ن ا ب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يعقلون فاوحى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما ي ع ر ش و ن ثم أ كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه مختلف ا ل أ و ا ل ه فيه شفاء مما إ ن في ذلك ل ا ي ت لقوم يتفكرون والله ص ل ق ك م ثم يتوفاكم ومنكم من يود إ ل ى أ ر غ ر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم ط ب ي ر وقد فضل بعضكم على بعض في الرزق ف م ا الذين ب ض ل و ا اراد دينهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ث و ا ء ا ف ر ن ع م ة الله ي ج ه د و ن و ا ل ل ه جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم ب ن ي ن و ح ف د ة وعفده و غ ق ك م من الطيبات افا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات و ا ل أ ر ض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله ا ل أ م ث ا ل إ ن الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون طلب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أ ي ن م ا يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن ياموا بالعدل وهو على صراط مستقيم والا يغيب السماوات و ا ل أ ر ض وما امر الساعه الا كمن في البصر أ و هو أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير والله أ خ ر ج ك م من بحور امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا إ ل ى الطير مسخرات في جو السماء ما ي م س ك ه م إ ل ا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكرا وجعل لكم من جنود ا ل أ م ع ا م بيوتا وجعل لكم من ج ن و د ا ل أ ن ع ا م بيوتا تستخفونها يوم طعنكم ويوم اقامتكم ومن أ ص و ا ت ه ا و أ و ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا أ ت ا ك ا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق غلالا, غلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ن ا م ا وجعل ََََ لكم ُْ س َ ر َ ا ب ِ ي ل َ ت َِ ي ك م ُ الحر ََْ و َ س َ ر َ ا ب ِ ي ل َ ت َِ ي ك م ب َ أ ْ س َ ك ُ م ْ كذلك َََِ يتم ُُّ نعمته ََُِْ عليكم ََُْْ لعلكم َََُّْ تسلمون َُُِ ف َ إ ِ ن ت َ ر َ ل َ و ا ف َ إ ِ ن َّ م َ ا عليك ََ البلاء المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها و ا ك ر ه م الكافرون َ ي و م نبعث من ك َ امه شهيدا ثم لا يؤذن ل ل ن كفروا ولا هم يستعتبون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فالقوا إ ل ي ه م القول انكم لكاذبون و أ ل ق و ا إ ل ى الله يومئذ ا س ن ة و ظ ل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ل م ا كانوا يفسدون ويوم ن ب ع ه في كل أ م ة شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م وجئنا ل ك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان أ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم دعلا بينكم أ ن تكون أ م ه هي أ ر ب ع من امه انما ي د ل و ك م الله به وليبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة واحدة ولكن من يشاء ويهدي من يشاء ولا ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م ج خ ل ا بينكم فتذل ق د م بعد ذبوتها وتذوق السوء بما صندتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إ ن م ا عند الله هو خير لكم إ ن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنرد ين الذين صدروا اجرهم ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن, مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ة ط ي ب ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إ ن ه ليس له سلطان على الذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا ايه مكان ايه والله أ ع ل م بما ينزل و َ الله َُّ أ َ ع ْ ل َ م ُ بما َِ ينزل َُِّ قالوا َُ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن ت َ م ُ ف ْ ت َ ر م بل َْ أ َ ك ْ ت ُ ه ُ م ْ لا َ يعلمون َََُْ قل ُْ نزله َََُّ روح ُُ ا ل ْ ق ُ خ ل ِ من ِ ربك ََِّ بالحسن َِْ ص َ ي ثبت ََِ الذين َِّ امنوا َ بوداوا و ب ش ْ ر َ ى المسلمين َُِِْْ و َ ق د نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر بشر اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ع َ ب ي م إ ن الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أ ل ي م إ ن م ا ي ف ت ر الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرم قلبه مطمئن بالايمان وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب ف ع ل ي ه من غضب م الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الآخرة, على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين ا ل ذ ي ن طبع الله على قلوبهم وسمرهم وابصارهم و أ و ل ئ ك هم الراحلون لا جرم أ ن ه في ا ل ا ح ر ا هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصدروا ثم جاهدوا وصدروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ظهرها ل ل ه مثلا ق ر ي ة كانت آ م ن ة م ط م ئ ن ة ي أ ت ي ه ا رزقها رادا من كل مكان من كل مكان فكفرت ب أ م ر ا ل ل ه ف أ ن ا ذ ا ل ل ه ل ب ا الله ج و و ع ا خ و ف ف أ ن ا ك لباس الجوع والخوف بما كانوا يصدعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون فخلوا مما رزقكم الله ح ن ا ل ا طيبا واشكروا ن ع م ة الله إ ن كنتم اياه تعبدون إ ن م ا ح ر ب عليكم البيت ة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا ع اذن ف إ ن الله غ ف و رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه ذ ا حلال وهذا حرام وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا ي ف د ح و ن متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا, واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم إ ِ ن َّ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ كان ََ أ ُ م َ ة ً قانتا َِ لله َِِّ حنيفا ولم ََْ ي َ ك ُ من َِ المشركين َُِِْْ كافرا ل أ م ن ع به تباه وهداه إ ل ى أ صراط متقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصادقين ثم أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع مله إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين ا خ ت ل ق و ا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ق د ر الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والمروع وفي ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمهتدين و إ ن ا ع ط ت م فاعاقبوا بمثل ما و ق ب ت م به ولئن صلتم لهو خير للصادرين واصبر وما صدرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تخفي ض ي ق م م ا ينكرون إ ن الله مع الذين ا